الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ذكر ولا فاء إن سعيكم لشدة فأما من عطى وصدق Fasanu yesseruhu l-yusra. Ve amma mabqla ve istagna ve kذب بالحسناء. Fasanu yesseruhu l-gusra. Ve ma yğni عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن فأن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا لشقا <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقا الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى